Book two Anna in Osam deset Wahidun Wataman Wahid Wamanon Prateklost Anna Almadi Wahid Almadi Wahid писати يكتب, يكتب هو, كتب هو كتب خطابا وكتبت هي بطاقه براتي يقرأ, يقرا هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجله مصوره وقرات هي كتابا وقرات هي كتابا زيتي ياخذ ياخذ وزو ي هو اخذ سيجاره هو اخذ سيجارة زيلا <تصفيق> هي أخذت قطعه شوكولاته هي اخذت قطعه شوكولاته اون <تصفيق> يبيو هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيية هو كان سوولا ولكن هي كانت مشتدة هو كان سووللا ولكن هي كانت مشتدة آن ييبريبا أنا بابغاته a ke na fakiran, wa leken hejakenreja. Hoa kena fakiran, Walleken heja Kenet renja. On ni imil denarja. Pač pa dolgove. Hoa meken naledej himal, Bel dujun. Hoa me keledej himal bel doljun on ni imel sreče pač pa smolo huwa ma bel manhuusan huwa ma kana mahvodan, bel manhuusan ma on ni bil uspešen pač pa neuspešen هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا on nie był ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا Bal kana mastaan On ni bil srečen pač pa je bil nesrečen sa'idan <hazujem> bal kana <hazujem> ta'isan Huwa ma sa'idan bal ta'isan On ni bil simpatičen <تصفيق> هو ما كان ودودا كان غير ودود ما كان بل كان غير ودود